أو الله إلى الشيطان الضجيم بسم الله الرحمن الرحيم Shabbat <laughs> shalom. ضيق ترجمة <تصفيق> 我 ma inkebie be <laughs> your Amen. see <laughs> in of <laughs> Volun